الحمد لله الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له العلي الاعلى واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله خاطبه ربه بقوله ولسوف يعطيك ربك فترضى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 نزلت على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فآنست ومسحت آلامه وغسلت أوجاعه وسكبت في نفسه الطمأنينة احتبس الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فترة من الزمن فتربص المتربصون وشكك المشككون فأنزل الله والضحاء والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلا جلت هذه السوره علو شان رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبه الله له وقربه وفضله ما ودعك ربك وما قلا وكيف يودع الرب قلبا انس به وناجاه وتلذذ باياته وكلامه الله لا يجافي عبدا علق قلبه به بل سيقربه ويدنيه ويعز شانه ويعلي هذه الايه تخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخاطب كل مؤمن ومؤمنه صدق مع الله وتسكب في النفس شعور ود الله وقربه ومعيته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 ولجله التي يمشي بها وإن سألني لا ولا إن استعاذني لا وللآخرة خير لك من الأولى إن عاقبة كل امر لك خير لك من أوله ولم يزل صلى الله عليه وسلم يصعد في درج المعالي ويمكن الله له دينه وينصره ويسدد له احواله حتى مات وكل يوم يمضي من عمره يزيده الله تعالى فيه عزا على عز ونصرا على نصر وتأييدا على تأييد حتى راى الناس وقد دخلوا في دين الله أفواجا والاخره خير من الأولى في كل اقدار الله والعبد يتعامل مع رب كريم يختبر العبد ثم يفرج عنه وينتهي الامر الى سعه وكل حاله متاخره من احوالك فان لها الفضل على الحاله السابقه وللآخرة خير لك من الأولى الله يعلم أن رسوله يعلم أن الآخرة خير له من الأولى، فهو القائل يقول الله تعالى: اعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وهو القائل موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها وخير في مرضه. بين أن يعيش في الدنيا ما يعيش وبين ما عند الله فاختار ما عند الله وكل من له عقل رشيد يعلم أن الآخرة خير من الأولى فإن الدنيا زائلة فإن الدنيا زائلة كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام هذا المعنى الأصيل يدفع المسلم إلى أن يحسن إيمانه ويصلح أعماله ويهذب سريرته ويستثمر أوقاته ولسوف يعطيك ربك فترضى تتلى هذه الآية على مر العصور والأزمان تتشنف بها الاذان وترتجف لها القلوب وتحكي مكانة المعطي ومقامه عند المعطي عند المعطي وتحكي مكانه المعطي ومقامه عند المعطي وهي في ذاتها بمعناها ومجلولها عطاء ويا له من عطاء من معط لا يخلف وعده ولا فضل بعد عطائه ولا امد لثوابه ولا حد لنعيمه اعطاه الله في الدنيا مكانا عليا فوق السماوات العلى جاوز به الانبياء ختم به رسالاته جعل امته أفضل الأمم والكتاب المنزل إليه أفضل الكتب شرعه خير الشرائع شرف اصحابه شرف ازواجه واتاه من الفضل ما لا يمكن أن يحاط به وقال له سبحانه تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الانهار ويجعل لك قصورا اعطاه الشفاعه في أهل الموقف حتى يقضي بينهم والشفاعه في أهل الجنه حتى يدخلوها والرضا عباد الله عطاء الله لمن أقبل على الله فاحبه الله ومن احبه الله ادناه وقربه وسيرضيه استقرار نفس طمانينه قلب راحه بال زوال هم وقلق اما في الآخرة فهو في عيشه راضيه يا ايتها النفس المطمئنه ترجعي الى ربك راضيه مرضيه الم يجدك يتيما فاوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فاغنى فكما اواه يتيما وهداه بالوحي اغناه بما يكفيه في كل مراحل حياته اغناه الله بتربية ابي طالب ولما اختلت احوال ابي طالب اغناه الله بمال خديجه ولما اختل ذلك اغناه الله بمال ابي بكر ولما اختل ذلك امره بالهجره واغناه باعانه الانصار ان هذه النعم التي امتن الله بها على نبيه صلى الله عليه وسلم إذا تدبرها المهموم وتاملها من حلت به مصيبه أو وجد في نفسه أو في طريقه عوائق ومصاعب فإنها تفتح له افاقا من التفاؤل ورافدا عذبا من الأمل تشحنه بالعزيمة والعمل وتدعوه إلى أن ينبذ اليأس والسكون وآثار الفشل والتقحر في مسيره وحياته فشمول رحمة الله فشمول رحمة الله وعطاؤه لا حد له فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. هذه الايات توصل لمعنى الحياه القرشيدة والتي من اسسها التكافل والتراحم وهي نداء لكل من انعم الله عليه بالجاه بعد ان كان نكره واواه بعد يتم واغناه بعد فقر ورفع شانه بعد ذل ان يشكر نعمه الله عليه فلا تقهر اليتيم ولا تذله وتنهره ولكن احسن إليه وتلطف به ولا تكن على الضعفاء جبارا ولا متكبرا ولا فظا ورد المسكين برحمه ولين واما بنعمه ربك فحدث بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني واياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم اقول قولي هذا واستغفر الله فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا لا حد له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا دعانا إلى الهدى والرشاد فالفضل له صلى الله عليه وعلى اله وصحبه المخلصين له اما بعد فاوصيكم ونفسي بتقوى الله واما بنعمه ربك فحدث قلب صفحات حياتك لترى نعم الله عليك منذ ان لم تكن شيئا الى ان غدوت شيئا مذكورا نعم الله مع كل حركه ونفس نعمه الايجاد والهدايه والصحه والامن والسمع والبصر والمال والذريه نعمه النوم الهادي واليقظه الهانئه نعم الله من راسك إلى اخمص قدميك تامل نعم الله فيما سخر لك من شمس وقمر وانهار وبحار وشجر ودواب وليل ونهار تامل نعم الله وتحدث بها على سبيل الاقرار والاذعان والاعتراف والوفاء لتستشعر فضله وتعرف حقه فتبدل حالك من غافل الى طائع ومن مقصر الى شاكر تشكر الله قولا وعملا بالقلب والجوارح وتسخر هذه النعم فيما فرضه الله وشرعه الا وصلوا عباد الله على رسول الهدى فقد مراكم الله بذلك في كتابه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي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 لنا وانصرنا على من علينا اللهم اجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين لك مخبتين لك أواهين منيبين. اللهم تقبل توبتنا واغصد حوبتنا وثبت حجتنا وسدد ألسنتنا واصخيمة قلوبنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفلنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم انا نعوذ بك من العز والكسل والجبن والبخل والهرم وغلبة الدين وقهر الرجال يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكننا الى انفسنا طرفة عين اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك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 قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله اكبر الله اكبر لا إله إلا الله استوى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 Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin, al-Rahman al-Rahim, din. يا كن عبدوا إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أوثر فصلِّ لربك وانحر إن شانك هو الأبتكر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله من حمده.